بسم الله الرحمن الرحيم والسلام اذا في الغروب واليوم الموعود وشاهد منشور قت لنا اصحاب o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 ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ودود ذو العوشي